ومن يشاقق الرسول ذي بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مطيرا إن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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَّهُمْ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلْيُبْدِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا من إِلَّاهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا